واحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنَ النَّاسِ زُوْجَهُ وَخَلَقَ مِنَ النَّاسِ زُوْجَهُ بَثَّ ونساء واتقوا الله الَّذِي الذي تساءلوا نبي وَأَمْ صُرِّيَ تَمَامًا أَمْ لَكُم مَعَ عَلَتَ تَنبَذُ الْخَبِيثَ طَيِّبًا إنه كان حوبا كبيرا وإن تُمْ أَمْ لَا تُقْسِفُ فِي اليدَ مَا فِيكُمْ حُومَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أهناء لا تعود وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فَقُولُوا هُوَ آمِنٌ أَم Or well, فرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل في المعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأش أشهد عليك فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليك وكفى بالله حسيبا. للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نصيباً مفروضاً وإذا حضر القسمة أولي القرب kum <gülüyor> m mm -hmm.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 سيكون في البيوت حتى يتوفى الموت أو يجعل الله له نسيلة. Ta'kuzunu bıttanı ve ismimizin. Ve kif ta'kuzunu ve kudanı dağıb göküm قُنَّ مِنْكُمْ مَنْ فَوْقَ then <tık> ط أخ كنتم بهم فان لم تكونوا ضلتم بهم فنفرجنا عليكم تُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَن مَّلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فما استمتعتم به منهن فآتوهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليم حتى مما ومن لم يستوطن منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن أيمانكم فلما ملكت أيمانكم من فتياتكم الرجل بعضكم من بعض فانتحوا النبي إذ أهللنا وأعطوهنا أجره بال. وآتوهن أجورهن في المعروف محسن صناف غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فبَئِ أَتََ بفاحِ شَتين طَلَ النَّ نِص أُملَ المُ صناتِ ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من كبلكم ويتوب عليكم والله عليكم حكيم، والله يريد أن يتبع لكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن. تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق يسان ضعيفا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تجارة عن من تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يقال ذلك لك على الله تُقُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ به لبعضكم على بعض للنجال نصير مما اكتسبوا للنساء تسبني. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا من ما ترك الوالدني والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتون نصيبكم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال كل يَا مَن مَوَلِيٌّ مِمَّا تَرَكَ الْعَالِمُ اقْرَؤُون وَالَّذِينَ قُدَّتْ أَيَّ فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه الله والتي تخاطون فاعظون واجرون في المراجع واضربوهن واضربوهن أطعمكم فلا تبغوا عليه إن سبيله إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَذِمُّوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يريد إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ 121. إن الله كان عليما خبيرا 122. واعبدوا الله وبالوالدين إحسان Altyazı <Sessizlik>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 نعم <تصفيق> الله I want كم <صفيق> مصيبة <صفيق> <صفيق> قال قد أنعم الله علي إلَم أقم <شهيدا> صابكم <Sessizlik> فضل أوزم عظيمة، فليقاتل في سبيله. this ona <Sessizlik> benle in لا يتبعون إلا it <laughs>